بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ضافرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان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 إن الأدرار التي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغالبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ